الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن بأفصح لسان على نبيه المبعوث إلى الإنس والجان محمد المصطفى من عدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مر الدهور والأزمان وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فهذا تقرير مليح نعلقه على التحفة السنية بشرح المقدمة الآج الرومية ضممنا إليها فوائد جمة وزوائد مهمة تحل العبارات وتفسر من بهم فيها من لغات بعبارة قريبة إلى الأفهام ظاهرة للخاص والعام تكون تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والله أسأل أن به إنه قريب مجيب وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فعلم النح علم بيتعلق بأواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء. يعني من حيث الإعراب والبناء في كلمة بتنقسم لقسمين إما معربة وإما مبنية. الكلمة المعربة هي التي يتتأشفوا آخرها بالحركات. يعني في عوامل طبعا ساعة هذا إن شاء الله في الشرح قريبا في باب الإعراب وأقسام الإعراب إلى معرم ومبني ونحو ذلك لكن في كلمة معربة كلمة معربة يعني, يعني متأثرة بالعوامل يعني متأثرة بالعوامل يعني في حاجة اسمها مؤثر وفي حاجة اسمها متأثر المؤثر هو العامل الذي جعلها مرفوعة وهو العامل الذي جعلها مرة منصوبة وجعلها مرة مجرورة فما هو هذا المتأثر هو في المرة الأولى هو الفعل قام دسم المؤثر الذي أثر في هذه الكلمة فرفعها وأثر مرة في هذه الكلمة فنصبها وإنما وإنما أثر فيها بالرفع لأن فعل قام لازم ولا متعدد لا لازم لازم ليه لا يحتاج إلى مفعول, يحتاج إلى مفعول. خلي ذلك لا يحتاج إلى مفعول قام زيد تمت الجملة ولا لا طب تعرف تجيب له مفعول لا لا أستطيع لا أستطيع أن أتي له بمفعول طيب رأيت عليكم السلام وكاد رأيت زيدا رأيت زيدا زيدا هنا مفعول طب المفعول ده ما الذي أثر فيه الفعل اللي هو ورأ لإن رأ يتعدى إلى مفعول أو أكثر بحسب بحسب ليه الرؤية البصرية والحلمية كما سات إن شاء الله فرأيت زيدا فهناك مؤثر وهناك متأثر زيدا مؤثر ولا متأثر متأثر متأثر بماذا بالنصر أو متأثر بالفعل فأثر فيه بالنصر فهمتوا طيب بزيد زيد هنا مجرورة أثر فيها ماذا حرف الجر خلي بالك هو ده هو ده المعنى كلام العلماء اللي هو والفعل منه والاسم منه معرب ومبني لشابه من الحروف مدني يعني الكلمة قد تكون معربة وقد تكون مبنية قد تكون معربة إذا تأثر آخرها خلي بالك بسبب دخول العوامل عليها فأثرت فيها مرة بالرف ومرة بالنصب ومرة بالجر طب المبني لا يلزم إلا حالة وحدة طول عمره كذا لو دخلت عليه ايه هو كذا قال الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك ماشي ومن حيث خرجته فوالى وجهك شطرا المسجد الحرام قالوا الكلام من حرف جر حيث ظرف ماشي طيب الظرف ده مش المفروض بقى يكون كده ومن حيث خرجته صح ده مقتضى الاعراب بتاع الاعراب الكلمه خلي بالك لكن هذه الكلمة مبنية فتمكنت في البناء, في البناء هي كده طول عمرها مبنية لو دخلت عليها هي مبنية فأنت لم تجد تعلمها حيث مجرور بمن ومن حيث مجرور بمن وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء وهي الضم ها يعني التمارين هتيجي كتير والحاجات دي سهلت كثيرة ان شاء الله ما تخافوش يعني خلي بالك لو لقيت الكلام مع معاك كلام خفيف جدا يعني النحو ده ده احنا ضايع يعني احنا كده إيه؟, ايه على عتبات علم النحو احنا لسه بنحبه يعني انما في كلام عالي في كلام عالي وكلام منمق وكلام العلماء لهم قواعد و... و... واصول و... وضوابط كبيرة يعني لكن أنت فهمت القدر فالاعراب هو البناء يدخلان في الايه او هو محله علم النحو الصرف الصرف عندك كاتب كاتب في الصرف علم علم التي ليست معرب بالعرب ولا البناء فانا لما لك ما بنيتها تقول لي بزنة فاعل بزنة فاعل أو على وزن فاعل كلاهما خلي بالك بزنة فاعل اسم إباسم الفاعل ضارب اسم فاعل فاسم الفاعل بحثه في علم الصرف مش في علم النحو لذلك انت مش تدريسه في المقدمة الأجرومي خلي بالك اسم المفعول مضروب بزنة البنية بتاعت مضروب ايه؟ مفعول فهمتها؟ فعلم الصرف والذي يتحكم في بنية الكلمة. خيد بالك. ملوش دعوة أو آخر الكلمات. فهمتها أخوينا؟ فعلم النح. علم يتعلق بالإيه. يتعلق بالبناء والإيه والإعراب أو يتعلق بأواخر الإيه بأواخر الكلمات. بأواخر الكلمات. مم. أنا أقول لك حاجة سيأتينا يعني ما تتعبش نفسك وسيأتينا في الكتاب سيأتينا قريبا يعني ممكن المحاضرة القادمة يأتي إن شاء الله أو لو إحنا أنجزنا شوية ممكن يأتي في المحاضرة دي البناء يا أخوانا هو لزوم الكلمة حالة واحدة على آخرها ده البناء زي إيه البناء البناء يقع في سبعة أبواب ستأتينا إن شاء الله كالضمائر مثلا وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، ها؟ والظرف غير المتصرف خلي بالك زي مثلاً إيه؟ زي زي هذا هذا هذا إيه؟ هذا اسم إشارة الها أداة تنبيه وذا اسم الإشارة جميل طيب. هذا مرة أقول مررت بهذا ومرة بتقول رأيت هذا ومرة بتقول جاء هذا جميل من, من يعرب رأيت هذا فعل فاعل مفعول فهذا مفعول ها مفعول به منصوب به طبعاً لما لما تأتي كلمة منصوب يبقى لازم أن يكون منصوب بفتحة أو ما ينوب عنها كما سئت لما تلاقي كلمة مرفوع يبقى مرفوع بضمه أو ما ينوب عنها لما تلاقي كلمة مجرور يعني مجرور بالكسرة أو ما ينوب عنها فهمتوها وسأتين ستأتي النيابة في في إنشاء الله طيب هذا هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره طب هي في فتحة فيش فتحة طب الزالم فيش فتحة ده الزا على فتحة ذا ها ذا على فتحة يقول لك آه الفتحة دي بس مش فتحة إعراب دي فتحة بناء بناء لنهي كده بدليل انت لو جبتها في حالة الرفع أو في حالة الجر قلت لها نفس القصة ذا جاء هذا من يعرب هذا ها هذا فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها البناء أو حركة البناء فهمتوا آآ آآ مررت بهذا وستأتينا إن شاء الله لبنيات في سبعة أبواب اللي هي في, في اسم الإشارة واسم الشرط واسم الموصول وال و... والظرف المتصرف... غير المتصرف ستاتينا إن شاء الله بس افهم بس ان انت إيه؟ البناء هو الذي يلزم حالة واحدة البناء لا يتأثر بمؤثر لا تؤثر فيه العوامل لا ت... بخلاف الاعراب الاعراب تؤثر فيه العوامل ولا لا طيب واحد يديني مثال على الاعراب واحد يعطيني مثال على كلمة معروفة خلي بالك يجي بهذي مرة مرة بالضم ومرة بالكسر ومرة بال بال بال بالرف مرة بالنص ومرة بالجر ومرة بالرف قول أول ها جاء محمد جاء محمد واحد يجيب مثال تاني بالكسر بالكس مررت بمحمد واحد يجيب بال بالنص ها أكلت رغيف بارك الله فيه نوتعزنا الليله والليه لا بس خيرا إن شاء الله فهمتوها يا إخواننا بين الإعراب والبناء خلي بالك إن البناء بينزم حالة واحدة بخلاف الإعراب بيتأثر بالعوامل الداخلة عليه والبناء والإعراب ده شغل ال ال ال النحاة أما شغل الصرفيين ففي بنية الكلمة فهمت الفرق بين الاثنين بين الصرف والنح وكلاهما يعني في فن واحد يعني حتى تجد في كتب الألفيات والكتب المطولة يبدأ بفن النح وبعدين يثني بالصرف طيب فهمتوا فهمتوا حد النحر احنا لسه دلوقتي في المبادئ العشرة فهمتوا حد النحر تحفظوا الحاجات دي عشان أسمعها لكم إن شاء الله في في المرة القديمة سمع لكم يعني الحاجات دي احنا طبعا عليش احنا في الجداية فهتتعبوا بشوية يعني لبالك كانوا يقولون بصلت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعبى العايز يعني يجيب امتياز بيذاكر وذاكر صح مش كده انما اللي بيلعب مكبر دماغه جيبها زي ما تيجي فانا عايزك تجيب عشان تذاكر عشان تجيب امتياز ان شاء الله عز وجل فهكذا يا اخواننا موضوع الهمة لو عندك همة هتذاكر وهتفهم والكلام ده على فكرة كلام بسيط جدا اللي أنا يعني يعطيكه كلام بسيط صدقني لو انت عملت النظرة فيه حس نظرك افهم اعمل يعني عقلك شغله ليه الكلمة دي جت كده وجت كده ويعني نحه ويعني صرف انت خلال الصورة العامة دي هتفهم خلي بالك طيب فحده كما قلنا عرفنا حد النحو وحد الصرف النوع الثاني من أنواع المبادئ العشرة وهو موضوع علم النحو إيه موضوع علم النح بيت يعني موضوع علم النح يعني عايز يقول لك بيتكلم في إيه علم النح فاحنا بنقول له موضوع علم النحو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء خليت بلك الكلمات أكتب الكلمات العربية من حيث البناء والإعراب الحد والموضوع ثم الثمرة الثمرة ها؟ الثمرة يعني الثمرة فائدة, فائدة. ما فائدة هذا الثم هيساعدني في ايه له قيمة ولا ليست له قيمة واحد بنى برق عشر تدوار وظبطوا وهيئوا وبتاعوا ومحروا و... دخل فيك أهربة ونور وعمل له أسباكة وظبط البرج على آخر وبعدين أمقاه ليه مش مسكن البرج اللي أنا كده عجبني كده تحفة فنية كده الناس يقولوا عليه عبيد ها؟ عبيد ليه بيتعب التعب ده كله على على لاشئ مفيش ثمرة إنما متى تكون الثمرة يقول لك أنا أتعب في مثلا سنة اثنين ثلاثة وفي النهاية يجيب لي الثمرة أنا مستني مستني الثمرة اللي هتطلع من سواء كان بالتمليك أو لجاء صح ولا لا كذلك علم النحو أي فن من العلوم لابد أن يكون له ثمرة وإلا إن لم تكن له ثمرة فليست له قيمة وليس في تدريسه منفع فهمتوها؟ زي إيه؟ آه زي العلوبية زي زي المنطق المنطق في الحقيقة المنطق لا ثمرة له والجماعة اللي لك أنه يعصم العقل عن الخطر كلام فاضي ملوش أي قيمة والقواعد اللي فيه قواعد بدهية خليت بالك أي واحد بيفهمها بسهولة أصلا أي واحد مدرك للتصورات اللي موجودة في كتب في المنطق الأرسطي أو المنطق القديم سهلة جدا يعني كلام واحد زي واحد بيساوي اتنين لهو عجل ولا كيه؟ لا افهم بقى واحد زايد واحد بيساوي اثنين جات ازاي؟ ان فيه واحد اهو بقصاد واحد ومفيش حد غيره يبهو كان اثنين طبعا احنا فاهمين يا فهلاو واحد زايد بيساوي اثنين هو القياس الارست يا جماعة قياس مكون من مقدمتين خلي بالك مقدمة صغرة تليها مقدمة كبرى تليها نتيجة يعني يقول لك إيه يقول لك الأخ اسمه سيد مش كده يقول لك إيه سيد إنسان خلي بالك سيد إنسان ولا مش إنسان إنسان وكل إنسان ميت بيسوي سيد ميت آدم آدم. كل المنطق الأرسطي على القصة طيب احنا فيه ايه, ايه اللي جبته جديد هو ده المنطق وعبارة المنطق مكوّل من مقدمتين صغرى وكبرى ونتيجة طيب ايه, ايه اللي فيها كل طيرين بي بقياس أرسطي أنا مرة من الضاد يعني تنظرت أنا وبعض الإخوة في الجامعة الأزهر كان أخ بحضر دكتوراه في المنطق وجلسنا مع بعض حوالي ساعتين خلي بالك فأنا أقول له إن المنطق لا ثمرة منه ولا فائدة فيه خلي بالك أنا فاهم المنطق ولا فاهم إحنا بنتكلم فيه خلي بالك والثور طبعا هسألك سؤال من الآخر بق الفقهاء اختلفوا في لمس ال ال الفرد ينقض اللضوء ولا لا ينقض اللضوء على ثلاثة أقوال حلي انت أنت القصة دي هل معرف ده مش شغل المناطق قلت لهم مش انت بتقول ان المنطق يا جماعة عارفه؟ انتوا عارفة المنطق ده عندهم معنائي الحد عند المناطق بيقولوا ايه بيقولوا علم او قانون تعصم مراعاته الذهن عن الوقوع في خطأه لك ان المنطق ده عبارة عن قانون القانون ده لو, لو راعيته في الحياة العامة او في العلوم او في اي حاجة من الحياة من الحياة, من الحياة يعصم تفكيرك عن الخطأ هو عجل كده علم أو قانون تعصم مراعاته الذهن عن الوقوع في الخطأ طيب نحن دلوقتي بتاع الفقهاء اختلف طبعا مش لا يزاقع في الخطأ فهو الحقيقة يعني فن لا قيمة له ولا ثمرة له لذلك كان حافظ ابن أحمد الحكم رحمه الله تعالى ورضي عنه بيقول في قصيدته الموسومة بالقصيدة الممية في الوصايا والآداب العلمية قصيدة جميلة جدا في الطلب وفي أدب الطلب وينتفع بها كثير من طلبة العلم فكان يقول تحت في علوم الآلات يعني إزاي تستفيد من علم الآلة يعني. فقال كلاما طويلا يقول فيه وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حل لمنبهني يعني خذ تعلم علوم الآلات وتعلم القرآن اقرأ احفظ القرآن وتعلم الحديث وتعلم الفق وتعلم الأصول وتعلم علوم الآلات علوم الآلات مهم للغاية كعلم كعلم أصول من علوم الآلات كعلم النح علم المصطلح من علوم الآلات علوم هي علوم آلات أي نعم لكن علوم لا, لا يستقل المقصد إلا بها لا يستقل المقصد إلا بها يعني لا, يعني لا نفهم المقصد اللي هو الغاية من الكتاب والسنة إلا بها وما لا يتم الواجب به أو لا يحصل الواجب به فهو واجب فحينئذ واجب تعلمه انتخلت بلى واجب تعلمه فحافظ ابن أحمد الحاكم رحمه الله يقول وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم واحذر قوالين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملِم من به قد باء بالندم اللي هو المنطق والفلسفة وهذه اللي العلوم التي نهانا علماؤنا عنها أمم بتجيب الجناح آه أيوة صحيح يعني أنت ممكن الإنسان بيصل في مرحلة من المراحل من التفكير أس المنطق المنطق يا أخوينا جزء من الفلسفة الفلسفة دي دين دين متكامل المنطق ده جزء من هذا الدين المتكامل، الفلسفة أكبر من كده بكتير خلي بالك، الفلسفة أكبر من كده بكتير إحنا ده إحنا كلامنا فقط في الإيه في في المنطق اللي كلامنا فقط في التفكير الإنسان في التفكير الآدمي فقط خلي بالك أنما بقى في الفلسفة بتدخل في أشياء كثيرة جدا جدا شغل ما وراء الطبيعة والقصص دي كلها والمنطق اللي هو منطق التفكير ده بيقسَّمه العلماء إلى قسمين اللي هو المنطق القديم اللي هو منطق أرستو منطق أرستو المنطق اليونانية منطق, منطق أرسطو بيسميه العلماء المنطق القديم والمنطق الجديد اللي هو آآ آآ بعد عصر الظلمات اللي كان في أوروبا عارفين أن أوروبا كان دخلت في عصر الظلمات عصر الظلمات اللي هي كان ممنوع Warren لتنفتح على أي علم أو على أي حادة لذلك كانوا يكرهون العلماء والعلماء واقتولوا واقتلون حتى علماء الكنيسة أتكلم عن علماء الكنيسة مش علماء المسلمين لا كانوا محرمين على علماء الكنيسة من يفتحوا كتاب خلي بالك فلما بعد العصور ال الوسطى لعصور الظلمات بدأوا بقى إيه اللي أبدوا يغزو ديار المسلمين وبدأوا يغزو المخطوطات من عند المسلمين فبدأ عندهم نوع من الإيه من الوحي والإدراك والتصور فلاحفظوا المنطق القديم كله وأحدثوه منطقا جديدا اللي هو مشهور بالمنطق ديكارت وهؤلاء الناس خلي بالك لفظوا المنطق القديم وقالوا المنطق ده منطق عقيم ما استفدنا منه بشيء على مدى العصور التاريخية خلي بالك حتى صار المنطق القديم إلى الآن لا لا إلا في قاعات الدرس فقط أو في بطون الكتب يعني لا علاقة له بالواقع على الأطلاق، أما المنطق الحديث اللي هو بيعتمد على التجربة، منطق الحديث اللي بيعتمد على البحث والتجريبة في العلوم اللي هو إيه منطق الحديث اللي هو الفيزياء والكيمياء والخلي بالك، المنطق الحديث اللي هو كان سبب لاكتشاف السيارات والقطارات والطائرات والدنيا دي كلها يعني أنت قاعد دلوقتي مع المنطق الحديث وأنت مت ما ف فأنتمها هذه الكيمياء لها معنى كمية الكيمية والله حتى كان شيخ رسام تمية له كلام في الفتاوى يعني يبطل الكيمياء في ابطال الكيمياء وكان ابن القيم له كلام في ابطال الكيمياء انت خليت بالك ابطال عمل الكيمياء لكن الحقيقة ال... الكيمياء عبارة عن نظريات هم لم يقفوا عليها خليت بالك والنظريات دي من أين جاءت هذه النظريات يا ال النظريات دي الدليل بتاعها تجربة خليت بالك يعني كل النظريات اللي موجودة في العالم كله دليلها قائمة على التجارب والبحوف فقط خليت بالك بخلاف منطق أرسطو منطق أرسطو يقول لك افعل أو لا تفعل بخلاف المنطق الجديد المنطق الجديد يتركك للتجربة هي التي تقول لك افعل أو لا تفعل كلام طويل احنا مش عايزين نخوض فيه يعني ها لكن لا بأس من من أن نجرب يعني خلفه قليلا يعني عشان تفهم يعني الذي له ثمرة والذي لا ثمرة له طيب فالفقه له ثمرة العلوم الشرعية كلها بلا استثناء لها ثمرة ولها منفع خلي بالك فثمرة علم النحو ما هي ثمرة علم النحو أه فضل أحسن فهمه فهمه فهمه الكتاب والسن اتنين صون اللسان عن الكلام بالخطأ خليت بالك يعني أنت بتتعلم النحو ليه عشان تعرف تتكلم صح وعشان تفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم تخلي ذلك معي زي فاكرين أنت قصة الرجل اللي هو في أول سورة التوبة أن الله بريء من المشركين أعرابي, أعرابي سمع رجلا يقرأ في القرآن أن الله بريء من المشركين ورسوله فالراجل طب رجل بقى عربي صرف يعني راجل ايه مش زينا نتعاطى العربية احنا, احنا بنتعاطى العربية هما ما كانش عندهم حاجة اسموها تعاطى العربية العلم العربية كانت مخلوقة فيه كان العربي قديما يعرب طبعا من دون تكلف طبيع على الطبيعة من دون أن يتكلف ويقول دي منصوب وأنا أدرت لكم مثل أظن في المرة الماضية لما الفرزدق أنشد بيتا ها وبعدين سأله بعضهم فقال لما رفعت مجلفه خليت بالك فقال له على ما يسوءك وينوء بيقول وعد زمان يبنى بيمدح عبد الملك بن مروان فبيقول له بقى إيه إن إحنا في زمان شديد وما ويدوبك بس العظمة اللحمة انكشفت من على العظمة ومعكش فيه لحمة والعظم لا حكم فبوله عبد زمان يبن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلفه يريد أن يقول إن إحنا الزمان عضنا بنابه ولم يترك لنا شيئا إلا القليل جدا من اللحمة على العظام هو عزه الكريم فقول إلا مسحة أو مجلفه كان الصواب في العربي أن يقول إلا مسحة أو مجلفة ماشي. فبيقول له يا أبا فراس لما رفعت مجلفه قال له على ما يسوءك وينوءك علينا أن نقول وعليكم أن تؤولوا ما تقول ليش بانا رفعت له جررت له وكسرت له وفتحت له ده احنا باب نقول وانتوا باب فصروا برحيدكم قولوا اللي تقوله خلي بانك وكما قال أيضا الأعرابي القديم ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعربه أنا مش راجب بتاعنا هو صرفه كلام اللي والتي تقوله ده أنا راجب عايش بالسليق أقول فأعربه شغال على طول كلام ما حدش بيوقفني خلي بالك أنه النهاردة إحنا بنا علم العربي والأسف يعني مقصرون فيه تقصيرا شديدا يعني نسأل الله عز وجل أن يعيد الأمة إلى عزها ومجدها. فثمرة علم النح هو الفائدة من تعلم علم النح هو معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وصون اللسان عن الإيه عن الخطأ.